حمي ويميت, ويميت وهو على كل شيء قدير, وهو على كل شيء قدير هو, الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو بكل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 وإلى الله ترجع الأمر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور يولج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 بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وذلكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنون الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى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 التَمِسُونَ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ إِنْ أَوْجُوا وَقَائِدَ فَتَلْتَمِسُونَ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ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 فتنتم أنفسكم وتربصتم ينادونهم ألمَّكنَّ عَقْلُ بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَرَتَبْتُمْ وَغَرَضْتُمُ الْأَمَانِي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 نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأبد فقسّت قلوبهم.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 والذين آمنوا في الله ورسوله أولئك هم الصد quon والذين آمنوا في الله ورسوله أولئك هم الصد quon الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا أولئك أصحاب الجحيم وتفاخر بينكم وتكاثر أنما الحياة الدنيا نعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأمور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 العظيم الله الفضل العظيم ما أصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نراها اَنْتِ وَلاَ فِيها فَجُعْكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ قَدْ لِي أَنْذُرَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لاَ تَ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 فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالكسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد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 كِتَابٌ وَقَرَأْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَتَوَلَّتِ الْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ